يا صاحب الهمي ان الهم منفرج ابشر بخير فانا الفارج الله يا صاحب الهمي الا الهم منفرج ابشر بخير فإن الفرج راهو الياس يقطع احيانا بصاحبه لا تياسنا فان الكافي الله الياس يقطع احيانا ب صاحبه لا تياسنا فان الكافي الله يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله يا صاح لا غني عن الله من فرج اوشر بخير فان الفارج الله الله يحيي بعد العسر ميسره لا تدزان فانا الصانع الله اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا لَا تَجْزَعَنَّ فَإِنَّ الصَّانِعَ اللَّهُ لِصَاحِبِ الْهَمِّ إن الهم منفرد ابشر بخير فان الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرد ابشر بخير فإن الفارج الله فَإِذَا بُلِيتَ فَثَقَبْ بِاللَّهِ وَارْضَ بِهِ إِنَّ الَّذِي يَكْشِفُ الْبَلْوَى هُوَ اللَّهُ فَإِذَا بُلِيتَ فَثَقَبْ بِاللَّهِ وَارْضَ بِهِ إِنَّ الَّذِي يَكْشِفُ الْبَلْوَى هُوَ اللَّهُ يَا صَاحِبَ الْهَمِّ إن الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله يا صاحب الهمي إن الهم منفرج ابشر بخير فإن الفارج الله والله ما لك غير الله من احد فاحسبك الله في كل لك الله والله ما لك غير الله من احد فحسبك الله في كل لك الله يا صالحا للهمي ان الهم منفرد ابشر بخير فان الفارج الله يا صاحب الهمي ان الهمم فريد ابشر بخير فان الفارد الله